فَيرَوْنَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْهَمُونَ قَالُوا الطَّيْرُ نَبَأٌ بِك وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ كان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله بيتنا واهلهم فلما نقول ان لولي ما شهدنا مهلك اهلي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 فَكَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ الْوُيُوتُ خَاوِيَةً بِمَا وَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 بل انتم قوم تجهلون